بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس والأربعون من مجالس جرد تفسير العليمية رحمه الله تعالى ونشرع في تفسير سورة الأنبياء قال سورة الأنبياء مكية وآيها مائة واثنة عشرة آية وحروفها أربعة آلاف وثمانمائة وتسعون حرفا وكلمها ألف ومائة وثمان وستون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم أي وقت حسابهم يعني يوم القيامة نزلت تخويفا لمنكر البعث وهي عامة في جميع الناس وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش حتى بدليل عود الضمير في الآية التالية وهم في غفلة عما يفعل بهم معرضون من التاهب لذلك المقام روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني جدارا فمر به آخر في يوم نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا أنزل اليوم من القرآن فقال الاخر نزل اليوم, نزل اليوم اخترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فنفض يده من البنيان وقال والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. ما يأتيهم يعني مشركين من ذكر من ربهم يعني القرآن محدث. قال أي محدث التنزيل لا نفس القرآن أي ما يأتيهم شيء من القرآن. قول أي محدث التنزيل لا نفس القرآن يتعلق به يتعلق برأي عقدي يعني في طريقة, طريقة التعبير هذه ليس قضية فسرب الأساس قدر لها ذلك أو عبر عنها بهذه الصورة ولكن رجع لنظر عقديها. ما يتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استسمعوه وهم يلعبون قال مستهزئين به لفرط غفلتهم. لا هيّة غافلة قلوبهم عما يردو منها. وأسر وأخف النجوى هي التناجي سرا أي كتموا ما تناجوا به. الذين ظلموا أي أشركوا. ثم بين الله تعالى سرهم الذي تناجوا به وهو قول بعضهم لبعض هل هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر مثلكم ثم قال بعضهم لبعض على جات التوبيخ في الجهلة أفتأتون أفتحذرون السحرة أي ما يقولوا شبهوه بالسحر المعنى أفتت السحر السحرة وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر؟ قل على قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم وللناس أجمعين ربي يعلم القول أي أقوالكم في السماء والأرض وهو بالمرصاد في المجازات عليه قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاص قال ربي بألف بعد القاف أي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه يعلم القول وقرأ الباقون بغير ألف على الأمر وتقدم معناه وهما قراءتان مستفيضتان في قراءات الأمصار فهو السميع لإقوالهم العليم بأفعالهم بل قالوا أضغاث أحلام أخلاط أحلام رأاها في النوم بل افتراه اختلقه بل هو شاعر أي كذاب وما جاءكم به شعر يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه ولما اقتضت الآية المتقدمة أنهم قالوا إن ما عنده سحر عدد الله في هذه الآية جميع مقالات طوائفهم، فوقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة، إضراب بل بكل مقالة عن المتقدمة ليبين اضطراب أمرهم. فبعد اختلافهم في القرآن رجعوا إلى مقترحهم من الآيات فقالوا هذا متصب بعده، فقالوا محمد بآية كالناقة والعصا كما أوصى الأولون بالآيات. <تصفيق> فنزل ما أمنت قبلهم قبل مشكى قريش من قرية أي أهل قرية عندما جاء الآيات التي اقترحوها فلذلك أهلكناها وهذه الأمة موعودة ألا تستأصل إلى قيام الساعة فلذلك لم تعط مقترحها أفهم أي كفار قريش يؤمنون عند مجيء الآيات هم أعت من ذلك ونزل جواب هل هذا إلا بشر مثلكم طلبهم وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجال النوح، لأن هذا هو جواب قول قولهم هذا إلا بشر مثلهم مثلكم. وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجال النوح إليه. قرأ حفصاً عاصم نوحي بن نون وكسر الحائ على لفظ الجميع وقرأ على رض الجمع وقرأ الباقونا بالياء وفتح الحاء على ما لم يسمى فاعله. فاسألوا أهل الذكر أهل العلم بالكتابين. قرأ ابن كثير والكسائي وخلف فسلوا بالنقل والباقون بالهمز إن كنتم لا تعلمون ذلك ثم أعلم تعالى أنه كمن تقدمه من الأنبياء بقوله وما جعلناهم أي الأنبياء جسدا ولم يقل أجسادا لأنه اسم جنس لا يأكلون الطعام هذا رد لقولهم ما هذا الرسول يأكل الطعامة سوف الفرقان أي لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم فأنجيناهم ومن نشاء من المؤمنين بهم وأهلكنا المسرفين المفرطين في غيهم وكفرهم لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم شرفكم وما تحتاجون إليه من مصالح دينكم ودنياكم أفلا تعقلون فتؤمنون وكم قصمنا أهلكنا من قرية كانت ظالمه أي كافرة يعني أهلها والقسم الكسر بانفصار ظاهر المعنى أهلكنا كثيرا من أهل القرى الظالمين وانشانا بعد قوما آخرين أي جئنا ببدلهم فسكنوا مساكنهم فلما أحسوا أي المهلكون بأسنا إِذَا هم منها أي القرية يركضون مسرعين نزلت هذه الآية في أهل حصورة وهي قرية باليمن كان أهلها من العرب فبعث الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله فكذبوه وقتلوه فسلت الله عليهم حتى قتلهم هذا القول في الآية أنها نزلت في أهل حصوراء قول مشهور في التفسير القضية ليست قضية بس الكلام عن مبهم ولكن غير الكلام عن مبهم هذا له أثر في تفسير الآت... الآتية بعد ذلك وفي قول آخر على اعتبار أن الكلام في عموم القرى وأيضا مؤثر على تفسير ما يأتي بعد ذلك من المنادي؟ من المنادي فيهم إلى غير ذلك يعني مما يأتي في الآيات. يقول فقالت لهم الملائكة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم. قال نعيمتم فيه من الدنيا وما ساكنكم التي كانت لكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم استهزاء بهم. فأتبعهم بختاصة وأصحابه وأخذتهم السيوف ونادى مناد من جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما راوا ذلك قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين اعترفوا حين لا ينفع الاعتراف فما زالت تلك اي قولهم يا ويلنا دعواهم سميت لانهم دعوا ويلهم فصارت هي الدعوه حتى جعلناهم حصيدا اي محصودين بالموت والسيف خامدين ساكنين هنا تعرض للقول وأكمل تفسير الآية عليه. وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين أي عبث بل لمصالح الدارين لو أردنا أن نتخذ لهوا هو الولد والمرأة لاتخذناهم من دون من الحور والولدان والملائكة لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره. إن كنا فاعلين ولكن لم نفعل لاستحالت في حقنا. بل إضراب عن اتخاذ الله نقذفه نرمي بالحق الإيمان على الباطل الشركي فيدمغه يكسره فإذا هو زاهق هالك ولكم الويل مما تصفون الله سبحانه به من الولد ونحوه ولو من في السماوات والأرض عبيدا وملكا أو ملكا ومن عنده من الملائكة نسب إليه تشريفا لا أنه تعالى في مكان وهذا أيضا راجع لرأي عقد المفسر لا يستكبرون عن عبادته لا يتعظمون عنها ولا يستحسرون يعيون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يضعفون وأصل الفتور السكون بعد حدة أم معناها بل اتخذوا والهمزة لإنكار اتخاذهم آلهة من الأرض لأن كل الأصنام منها هم ينشرون يحيون الموتة زيادة التوبيخ أي ليست آلهتهم كذلك فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإيمات ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله لو كان فيهما أمر التمانع اللي هو دليل التمانع المذكور في الآية هنا المشهور الكلام عليه لو كان فيهما أي في السماء والأرض آلهة إلا أي غيره الله لفسدته وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويهلك او يهلك من فيهما لوجود التمانع لأن كل أمر بين اثنين أو أكثر لا يجري على نظام واحد ثم نزه تعالى نفسه عما وصفه به أهل الجهالة والكفر فقال فسبحان الله رب العرش عما يصفون ثم وصف تعالى نفسه بأنه لا يسأل عما يفعل سؤال إنكار إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء لأنه يضع الأشياء في محلها وهم يسألون لانهم عبيد حقيقة وفي أفعال عائلهم خلق كثير أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في الإنكار وزيادة على الأول وهي قولوا من دونه قبلها أم اتخذوا آلهة من أرضهم من الشرون هنا أم اتخذوا من دونه وهي قولوا من دونه فكأنه قررهم هنا على قصد الكفر بالله تعالى ثم دعاهم إلى الحجة والإثيان بالبرهان بقوله قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك هذا أي القرآن ذكر عظة من معي على ديني قرأ حفص عن عاصم معي بفتح الياء والباقون بإسكانها وذكر من قبل يعني الكتب المنزلة ومعناه راجع القرآن والثورات والإنجيل وسائر الكتب هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولدا فلما لم يرجعوا عن كفرهم أضرب عنهم فقال بل أكثرهم أي جميع الكفار ونفس الأكثر بالجميع لا يعلمون الحق القرآن والتوحيد لجهلهم فهم معضون عن النظر فيما يجب عليهم ولما أغبر تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أسبع ذلك بإعلامه أنه ما أرسل قط رسولا إلا أوحي إليه أن الله تعالى صرد صمد فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وحدون قرأ حمزة والكسائي وخلف حفص عاصم نوحي بن وكسر الحاء على التعظيم لقوله يا أرسلنا وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء على ما لم يسمى فاعله وقرأ يعقوب فعبدوني بإثبات الياء والباقون بحذفها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نزه نفسه عن ذلك بل, أي بل هم عباد مكرمون مشرفون يعني الملائكة وهذا تكذيب ورد لقول خزاعة الملائكة بنات الله قال والعبودية تنافي الولادة ينبه بهذا إن كيف جاء الرد على زعمهم بقوله بل عباد مكرمون إذا كانوا عبدا فليسوا, فليسوا ولدا لله لا يسبقونه بالقول يقول أي يتبعون أمره ولا يتقدمون قوله بقولهم وهم بأمره يعملون لا يأتون إلا مرادة يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ما عملوا وما هم عاملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو من قال لا إله إلا الله وهم من خشيته هيبته مشفقون خائفون ثم تهدد المشكين بتهديد من يدعي الربوبية فقال ومن يقول منهم أي من جميع الخلائق إني إله من دونه قرأ نافع أبو جعفر وأبو عمرو إني بفتح الياء والباقون بإسكانها وعن ابن عباس قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله عليهم قالوا فما فضلوا على أهل السماء قال إن الله قال اهل السماء ومن يقول منهم إني إله من دونه الآية وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ان فتحنا لك فتحا مبينة الآية قالوا فما فضلوا على الأنبياء قال إن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فذلك مبتدا. خبره نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعه لم يرى الذين كفروا قرأ ابن كثير ألم بغير واو كما هي في المصحف المكي وقرى الباقون بواو قبل اللام كما هي في مصاحفهم المعنى ألم يعلم الكافرون أن السماوات والأرض كانت أي جنساهما رتقا شيئا واحدا والرتق هو الضم والالتحام ففتقناهما فصلى بينهما بالهواء فجعلت السماء سبعا والأرض سبعا وعلم الكفر ذلك وجعلنا من الماء النازل من السماء كل شيء حي أي احييناه به لأنه, السبب لأنه سبب حياته والنبات داخل فيه أفلا يؤمنون قال مع ظهور الآيات لماذا ينبه أن النبات داخل فيه لماذا هذا التنبيه لأن العرب لا يطلقون الحياة أو لا يصفون النبات بالحياة إلا على سبيل يعني على بسلوب مجازي أو على سبيل إلحاقه بالحي طبعا هذا على خلاف المألوف في عبارة الناس الآنية وجعلنا في الأرض رواسية قال جبالا ثوابت أن أي لألا تميد بهم أي تتحرك وجعلنا فيها في الرواسي في فجاجا طرقا واسعة سبلا تفسير الفجاج لعلهم يهتدون إلى مصالحين وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهم عن آياتها التي فيها من الشمس والقمر والنيرات معرضون لا يتفترون فيها ولا يعتبرون فيؤمنون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل قال تنوينه بدل من محذوف أي كل واحد من المذكور في فلك والفلك مدار النجوم الذي يضمها والفلك في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك يسبحون يجرون بسرعة كالسابح قال وذكر و... ضمير يسبحون وجمع جمع العقلاء لوصفهم بالسباحة وهي فعل من يعقل. يعني وكان الأصل كل في فلك تسبح. ونزل نفيا للشماتة بالموت لما قال المشكون إن محمدا سيموت وما جعلنا البشر من قبل الخلد البقاء. أف أم تفهم الخالدون؟ قالوا حذفت الهمزة من أفهم لدلالة الأولى لدلالة الأولى عليها. إنه واصفهم الخالدون هو المستفهم عنه لا أفهم متى فمكان الهمزة في المعنى أفهم أفهم الخالدون اكتفيا بدلالة الأولى كأنها أفأم ميتة أفأم ميتة أفهم متى كنا قدمت دمت أفهم متى فهموا الخالدون قرأ نافع وحمزة والكسي وخلف وحصن عصمت متى بكسر مه والبقون بضمها كل نفس ذائقة الموت تزهق بملابسة أي جزء من الموت وهذا تأويل لشأني هذا في دلالة ذائقة ونبلوكم نختبركم بالشر والخير بالشدة والرخاء وكل ما يصح أن يكون ابتلاء فتنة امتحانا وكشفا ليظهر كيف شكركم فيما تحبون وكيف صبركم فيما تكرهون وإلينا ترجعون فنجازيكم قراءة الجمهور ترجعون بالخطاب بضم التاء وفتح الجيم ويعقب بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون وقرأ السعلبي عن الذكوان بالغيب بفتح الياء وكسر الجيم وإلى رايك الذين كفروا قرأ ورش وحمزه الكسائي وابو بكر وخلف وابن ذكوان بخلاف عنه راك وَرَأَاهَا بِإِمَالَةِ بإمالة الهمزة والراء وأمال الدوري عن ابي عمرو بِخِلَافٍ بخلاف عنه وأمال السوسي الراء يقول ما يتخذونك الا هزوا ان هذه نافية إلا هزوا سخرية مر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال هذا نبي بني عبد مناف هذا أي يقول بعض لبعض أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيب أصنامكم وهم بذكر الرحمن أي بما يذكر به من الوحدانية هم كافرون جاحدون وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذب قال وهم الثانية صلة طبعا هنا تفسرها بالنظر إلى لفظة الرحمن خلق الإنسان من عجل أي مستعجلا هذا توطئة للرد عليهم في استعجالهم هذا توطئة للرد عليهم في استعجالهم العذاب وطلبهم آية مقترحة وهي مقرونة بعذاب مجهر واصلق تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل وخيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام لأنه لما دخلت الروح رأسه أفصر ثمر الجنة فقام نحوها عجلا قبل أن تبلغ الروح رجليه قال تعالى سأريكم آياتي قال نقماتي قيل لهم ذلك على جهة الوعيد أن الآيات ستأتي فلا تستعجلون فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته فأراهم يوم بدء وقرأ يعقوب تستعجلوني بإثبات الياء والباقون بحذفها ويقولون متى هذا الوعد وقت العذاب إن كنتم صادقين يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم السياطة هنا فسرها كأن المفعول هنا فيما يتعلق ظهور السياطة تحمل أن تكون النار أيضا ولهم ينصرون قال يمنعون من العذاب وجواب لو يعلم محذوف معناه لو علموا لما أقموا على كفرهم ولا استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد بل تأتيهم الساعة بغتة فجأة فتبهتهم فتحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون ولقد استهزئ قرأ نافع أبو جفر بن كثير وابن عامل الكسائي وخلف ولقد استهزئ بضم الدال في الوصل ولقد استهزئ وابو جعفر على أصلي في فتح الياء من غير همز برسول من قبلك كما استهزئ لك فصبروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا بي يستهزئون فنزل بالمستهزئين العذاب جزاء استهزائهم فاصبر أنت وقل للمستهزئين فاصبر أنت الأجود يعني لو حيفرق الآيات كده أنه هو يجعلها لاحقة بالسابق يعني يعني ولقد استوزئ برسل من قبلك حق الذين أسخروا منهم ما كانوا به يستهزئون هذا لازمه أن تصبر أنت فاصبر أنت يقول وقل للمستهزئين ما يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن ومواعظه معرضون لا يخطرونه ببالهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا المعنى يظنون أن آلهتهم تمنعهم من دوننا ثم وصف الالهه بالضعف فقال لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا من عذابنا يصحبون يجارون بل متعنا هؤلاء واباؤهم حتى طال عليهم العمر قال وفي الكلام تقدير بعد محذوف كانه قال ليس ثم شيء من هذا كله من السابق بل ضل هؤلاء لأن متعناهم ومتعنا اباؤهم فنسوا عقاب الله وظنوا أن حالهم لا يبيد ثم وقفهم تعالى على مواضع العبر في الاغاني في قوله افلا يرون قال رؤيه العين يتبعها رؤية يتبعها رؤيه القلب أن ناتي الارض ننقصها من أطرافها قال للمشركين بالفتح على محمد صلى الله عليه وسلم ونزيد في اطرافها للمؤمنين نصرا عليهم تنقص للمشركين وتزيد للمؤمنين هذا قول مشهور في تفسير هذه الايه ولكن الآية دي وردت أو هذه الجملة وردت مرتين في القرآن وآية الأنبياء بيكون بقى فيها كلام أكثر علشان الآية مكية صوت الأنبياء مكية بإجماع أفهموا الغالبون أم نحن قل إنما أنذركم لما لما قلت الآن النهاية يكون فيها كلام لا يشترط أن نجده يعني يعني جديرة بأن يكون فيها كلام طبعاً. لكن هو يعني كثيرا ما يتجاوز هذا بالرغم من أنه يحتاج أن يوقف عنده لأن الصورة لأن الصورة مكتية بلا خلاف قل إنما أنذلكم قال أخوفكم بالوحي بالقرآن ولا يسمع الصم الدعاء قرأ ابن عامر تسمع بالتائي وضمها وكسر مين من أسمع خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصب الصم الدعاء مفعولين ولا تسمع أنت الصم مفعول أول الدعاء مفعول ثاني وقرع الباقون بالياء مفتوحة غيبا وفتح الميم ورفع الصم فاعلا ونصب الدعاء مفعولا من سامعة إخبار عن الكفار إذا ما ينذرون أي هم صم عن الدعاء إلى الإيمان وقت الإنذار واختلاف القراء في الهمزتين من الدعاء إذا كاختلاف فيهما من أولياء إن في سورة الكهف ولئن مستهم نفحة قال شيء قليل في الدنيا من عذاب ربك الذي خوفوا به في الآخرة في الأخرى لا يقولن عند نزولها بهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين بشركنا أي لا دعوا على أنفسهم بالوي يا ويلنا واعترفوا عليها بالظلم ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسط أي ذوات القسط قال والقسط العدل إن قدر المضاف لأن القسط مصدر ليوم القيامة أي لأجله فلا تظلم نفس شيئا من الظلم وفي الأخبار أن الميزان له لسان وكفتان توزن به الأعمال ليتبين للناس, المحسوس، ليتبين للناس المحسوس المعروف عندهم والخفة والثقل متعلقة بأجسام يقرنها الله تعالى يومئذ بالأعمال فإما أن تكون صحف الأعمال أو مثالات تخلق أو ما شاء الله تعالى والوارد في الأخبار الأعمال و. وارد في الأخبار صحف الأعمال وارد في الأخبار أيضا العاملون وإن كان مثقال حبة من خردل قال صفة لحبة قول من خردل قال نافع وأبو جعفر مثقال برفع اللام على أن كان تام أي وإن وقع زينة حبة وقرأ الباقون بنصب اللام مثقال على معنى وإن كان الشيء أو العمل مثقال حبة أي زنة مثقال حبة من قردل أتينا جئنا بها وكفى بنا حاسبين حافظين توعدهم ولقد أتينا موسى وهارون الفرقانة قال التوراة وضياء التوراة أيضا أي آتيناهم الفرقانة مضيئا يعني هنا على تفسيري من باب عطف الأوصاف قرأ قنبون علي بن كثير وضياءا بهمزتين قبل الألف وبعدها وقرأ الباقون بهمزة واحدة بعد الألف وذكرا عظة للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه في الخلاء كخوفه بين الناس وهم من الساعة وأهوالها مشفقون خائفون وهذا أي القرآن ذكر مبارك لمن تذكر به وتبرك أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم أفأنتم يا أهل مكة له منكرون جاحدون وهذا استفهم توبيخ وتعيير ولقد أتينا إبراهيم رشده نبوته من قبل أي من قبل موسى وهارون أي كما هديناهما وآتيناهما النبوة هدينا إبراهيم واصطفيناه من قبل ذلك وقيل معنى من قبل أي هديناه صغيرا وكنا به عالمين أخبر تعالى أنه اتاه ذلك وهو عالم أنه لذلك أهل إذ قال لأبيه وقومه تهاونا بهم ما هذه التماثيل الأصنام المصورة التي أنتم لها عليها عاكفون والعقوف الملازمة للشيء والعامل في إذ قوله آتينا في الآية السادقة فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقلدناهم فثم قال لقد كنتم أنتم وآباءكم الذين قلدتموهم في ضلال مبين خطأ ظاهر قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أي أجد أنت فيما تقول أم تلعبوا فثم أضرب عنهم مخبرا أنه جد ومثبتا الروبية وحدوث الأصنام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال عبارة عن الأصنام كأنها تعقل هنا فسرها يقول حدوث الأصنام ثم قال عبارة عن الأصنام في الذي فطرهن أي هذه الأصنام ثم يعلل الضمير وتحتمل أيضا رب رب سماوات الأرض الذي فطرهن الذي فطر السماوات والأرض أيضا يقال فيها نفس الكلام فيه تعليل الضمير قال عبارة عن الأصنام كأنها تعقل وهذا من حيث لها طاعة وانقياد وقد وصفت في مواضع بما يوصف به من يعقل القضية كأنها تعقل ممكن تحتاج للنظر يعني ممكن ينظر فيها ان القضية التعبير بيقيه ضمير يعني قال وقد وصل في مواضع بما يوصف به من يعقل أي فكيف يعبد المخلوق ويوجد حدوء الخارج طبعا هذا على اعتبار اعتقاد المخاطب أو لازم اعتقاد المخاطب وأنا على ذلك المذكور من التوحيد من الشاهدين بصحته وقال الله لا لأكسرن أصنامكم بعد أن تولوا عنها مدبرين إلى عيدكم وكان لهم في كل سنة مجمع, مجمع وعيد فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فالسجلوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج معهم إبراهيم فلما كان في بعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم يقول أشتكي رجلي فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعيف الناس وات الله لأكيدا أصمامكم فسمعوها منه وما ورد في بعض الأخبار في أنه أن بعضهم سمع منه ذلك يستحضر في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له إبراهيم يقول ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة وكانوا قد وضعوا طعامهم لدى أصنامهم زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوه فلما لم يبق عندهم أحد أخذ الفأس ودخل عليهم والطعام لديهم فقال استهزاء بهم ألا تاكلون هذا في سورة فلم يجيبوه فأكب عليهم به أي بالفأس فجعلهم جذاذا فتاتا قرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بضمها وهما لغتان معناهما واحد وقولوا فجعلهم ونحوه معاملة للأصنام بحال من يعقل من حيث كانت تعبد وتنزل منزلة من يعقل إلا كبيرا لهم أي كسر جميع الأصنام إلا كبيرها فإنه تركه ولم يكسره وعلق الفأس في عنقه لعلهم إليه إلى الأصنام أي الصنم الأعظم كان هي وكأن لعلهم إليه الصنم الأعظم هنا في الحشية يقول إلى الاصنام ساقطة من تاء يعني وكان الأفضل ان هو يسقط يعني لعلهم له لعل إليه أي الصنم الأعظم يرجعون فلا يرجعون فيسألونه عن كسره وهذا تبكيت لهم وإثبات للحجتي عليهم. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا ذلك قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي من المجرمين قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم وتالله الأكيدين أصنمكم قالوا سمعنا فتن يذكرهم يعيبهم يقال له إبراهيم هو الذي نظن أنه صنع هذا فبلغ ذلك نمرود الجبار وأصحابه قالوا فأتوا بي على أعين الناس أي ظاهرا بمرأة من الناس لعلهم يشهدون أنه قال لآلهتنا ما قال وأنه كسرها لألا نأخذه بلا بينا فلما جئ به قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال أبو عمرو بن كثير وابو جعفر وقالون عن نافع ورويس عن يعقوب أأنت لتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والالف. وابو عمرو أبو جعفر وقالون يفصلون بين الهمزتين بألف وورش يبدلها ألفا خالصا وروي عنه تسهيل بين بين وقرأ الباقون وهم الكوفيون وابن وروح بتحقيق الهمزتين من غير فصل بينهما كل القرآن واختلف عن هشام في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين واختلف عنه أيضا في تسهيل الثانية بين بينه وتحقيقها قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا غضب, من أي غضب كبيرهم من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن وأراد إبراهيم بذلك إقامة الحجة عليهم فذلك قولوا فاسألوهم عن حالهم قرأ ابن كثير والكسئي وخلف فاسألوهم بالنقل والباقون بالهمز إن كانوا ينطقون أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضميره أنا فعلت ذلك قالوا هنا يعني يقول إن كانوا ينطقون يقول إن قدروا على النطق قدروا على الفأل فأبراهم عجزهم عن النطق يعني كأنه يعني يجعل الجواب إن كانوا ينطقون فقد فعلوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعلوا كبيرهم هذا وقوله لسارة هذه أختي قال ملخص قصة سار. باعتبار أن إني سقيم وبل فعلوا كبيرهم هذا مر معنا فيذكر ما بقي في الحديث قال ملخص قصة سارة أنه لما نجى الله خليله صلى الله عليه وسلم من النمرود الجبار استجاب له رجال من قومه على خوف من نمرود وملأه ثم إن إبراهيم وأصحابه أجمعوا على فراق قومهم فخرج إبراهيم هو وأهله ومن معه فنزل الرها ثم سار إلى مصر وصاحبها فرعون فذكر لفرعون جمال سارة زوجي القليل عليه السلام وابنة عمه هارون فسأل إبراهيم عنها فقال هذه أختي يعني في الإسلام خوفا أن يقتله فقال له زينها وأرسلها إلي فأقبلت سارة إلى الجبار وقام إبراهيم يصلي فلما دخلت إليه ورآها أهوى إليها يتناولها بيده فأيبس الله يده ورجله فلما تخلى عنها أطلقها أطلقه الله فلما تخلى عنها أطلقه الله وتكرر ذلك منه فأطلقها ووهبها هاجر وفي بعض الأخبار أن الله تعالى رفع الحجاب بين إبراهيم والسر حتى ينظر إليها من وقت خروجها من عنده إلى وقت انصرافها كرامة لهما صلوات الله عليهما وتطيبا لقلب إبراهيم عليه السلام ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام وأقع بين الرملة وإليه فهو أول من هاجر من وطنه في ذات الله والحديث الوارد أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم كما أذينا ليوسف عليه السلام حتى أمر مناديه فقال لإخوتي أيها العير إنكم لسرقون ولم يكونوا سرقون فرجعوا إلى أنفسهم أي فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا يتكلم ثم نكسوا على رؤوسهم ردوا إلى الكفر بعد اعتراف بالظلم ومنه نكس المريض عاد إلى المرض بعد العفية وأصله قلب أعلى الشيء أسفله وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي لقد علمت عجزهم عن المنطق فكيف نسألهم فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته أفل لكم أينتنا وقذرا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا اليس لكم عقل تعرفون هذا الذي يعرفه كل عاقل فتؤمنون قرأ ابن كثير بن عمر ويعقوب اف بفتح الفاء من غير تنوين وقرا نافع وابو جعفر وحفص عاصم بكسر الفاء مع التنوين وقرا الباقون بكسر الفاء من غير تنوين فلما لزمتهم الحجه وعجزوا عن الجواب اضربوا عن محاجته وقالوا حرقوه بالنار لانها اوجعوا وابشع وانصروا تكم على الذي اهانها إن كنتم فاعلين النصر لها فلما جمع نمرود قومه لاحراق ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه حبسوه في بيت بكوثا شهرا البلد اسمه كوثا وبنوا بنيانا كالحظيره قيل طوله في السماء ثلاثون ذراعا وعرضوا عشرون ذراعا وملؤوه من الحطب واوقدوا في نواحيه نيران فصارت نارا واحده شديده حتى ان الطيره لا تحترق اذا مرت بها وروي انهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس وعلمهم عمل من جنيق، فعملوه، وعمدوا إلى ابراهيم عليه السلام، فغلوه وضعوه في كفة من جنيق، فثم قال ابراهيم لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك، فاستغاثت الملائكة قائلة يا رب هذا خليلك قد نزل به من عدو كما أنت أعلم به، فقال تعالى إن خليلي ليس لي خليل سواه، وأنا إلهه وليس له إله غيري، فإن استغاث بكم فانصروه وإلا فخلوا بيني وبينه، فأتاه خازن المياه فقال له إن أردت, أخمد إن أردت أخمدت النار وأتاه خازن الرياح فقال له إن شئت صيرت النار في الهواء فقال إبراهيم لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل وتعرض له جبريل وهو يقذف به في لجة الهواء إلى النار وقال له هل لك من حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى قال جبريل فاسأل ربك فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي فلم يستنصر بغير الله ولا جنحت همته لما سوى الله بل استسلم لحكم الله مكتفيا بتدبير الله عز وجل عن تدبير نفسه وكان يومئذ ابن ست عشرة سنة ولما وقع في النار لم يحترق سوى وثاقه, سوى وثاقه فذلك قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي بردي ليسلم فذهبت حرارتها وإحراقها وبقيت إضاءتها وإشراقها قال ابن عباس لو لم يقل بردا وسلاما لمات إبراهيم من بردها ولو لم يقل على إبراهيم لبقيت بردا وسلاما أبدا وروي أنه لم يبق في ذلك الوقت نار بمشارق الأرض ومغاربها إلا خمدت. ظنة أنها المعنية بالخطاب وقال كعب الأحبار جعل كل شيء يطفئ عنه النار جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفق في النار فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وسماها ويثقا وعن عليم رضي الله عنه أن البغالة كانت تتناسل وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم فدع عليها فقطع الله نسلها ولما سقط في النار تلقته الملائكة فأجلسوه على الأرض فإذا بعين ماء عذب وروضة وورد ونرجس فأقام بها سبعة أيام وجاءه ملك بقميص من حرير الجنة وتنفسه فألبسه القميص وأجلسه على التنفسه وجعل يحدثه ويقول له إن ربك يقول لك أما علمت أن النار لا تضر احبابي وروي أنه قال ما كنت قط انعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار فلما رأوه وقد أكرمه الله بما كرمه آمن بالله جمع كبير في سر خوفا من نمرود وخرج إبراهيم من مكانه يمشي وفارقه جبريل عليه السلام فأقبل نحو منزله فأرسل إليه نمرود وسأله عن كسوته ورفيقه فقال إنه ملك أرسله إلي ربي وقص عليه القصة فقال نمرود إن إلهك الذي تعبده لاله عظيم وإني مقرب قربانا إليه لما رأيت من عزتي وعظمتي وقدرتي فيما صنع بك حين أبيت إلا, إلا عبادته فقرب أربعة ألاف بقرة ثم احترم إبراهيم بعد ذلك وكف عنه وقد عذب الله النمرود بإرسال البعوض عليه وعلى جيشه فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما ودخلت واحدة منها في منخر الملك نمرود فلبثت في منخره عذبه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب حتى أهلكه الله عز وجل وسلط الله على مدينة كوثا الزلازل حتى خربت وأرادوا به كيدا قال إحراقا فجعلناهم الأخسرين في نفقاتهم على كيده ونجيناه ولوطا قال ولد هارون أخي إبراهيم من نمرود يعني ولد هارون أخي إبراهيم نجيناه من نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنهار والأشجار ولأن أكثر الأنبياء يبعثون منها رؤي أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتف تفك وبينها يوم وليلة قابنا له إسحاق قال ولده لصلبه بدعائه حيث قال هب لي من الصالحين ويعقوب قال ولد الولد نافلة قال زيادة من غير سؤال وكل جعلنا صالحين يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة قال يقتدى بهم في الخير يهدون بأمرنا يدعون الناس إلى ديننا قرأ الكوفيون وابن عامر وراه عن يعقوب أئمة بهمزتين محققتين على الأصل والبقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين وروي عنهم وجه أنها تجعلوا يا أنخارص مكسورة تخفيفا لاستفقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة وأبو جعفر يدخل بينهما ألفا مع تسهيل الثانية وهشام روي ابن عامر روى عنه المد مع تحقيق الهمزة الثانية وأوحينا إليهم فعل الخيرات قال ويا جميع الأعمال الصالحة وإقام الصلاة المحافظة عليها وحذفت الهاء من إقامة لإضافتها إلى الصلاة وإتاء الزكاة إعطائها وكانوا لنا عابدين قال موحدين ولوطا سمي بذلك لأن حبه ليط قلب إبراهيم أي تعلق ولصق وكان عمه إبراهيم يحبه حبا شديدا وهو ممن أمن به وهاجر معه إلى مصر وعاد إلى الشام أتينا حكما قال حكمة وفصلا بين القصوم وعلما بما ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام ونجيناه من القرية سدوم التي كانت تعمل أي يعمل أهلها الخبائث اتينا الرجال وقطع السبل والمكس وغير ذلك من المعاصر إنهم كانوا قوم سوء فاسقين بعملهم الخبائف وأدخلناه في رحمتنا أي في أهل رحمتنا إنه من الصالحين الذين سبقت لهم منا الحسنى ونوحا إذ نادى دع على قومه من, قبله أي من قبل إبراهيم كيم والط فاستجابنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم قال الغرق وتكذيب قومه ونصرناه قال منعناه من القوم ذكر هنا منعناه علشان التعدية بمن الذين كذبوا بآياتنا قال أن يصل إليه بسوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناه أجمعين لاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر لانهما لم يجتمعا في قوم إلا أهلكهم الله قال وداود وسليمان ايذكرهما اذ يحكمان في الحرف كان زرعا أو كرما إذ نفشت فيه قال دخلت فيه غنم القوم فاكلته والنفش انتشار الغنم ليلا بلا راع وأصله الانتشار وكنا لحكمهم شاهدين أي لا يخفى علينا علمهم قال جمع اثنين فقال لحكمهم وهو يريد داوود وسليمان لأن الاثنين جمع وهو مثل قوله فإن كان له إخوة فلامه سدس وهو يريد اخوين وقيل لحكمهم أي لحكم الحاكمين لحكم الحاكمين والمتحاكمين أو لحكم الحاكمين والمتحاكمين قال وأقل الجمع ثلاثة حقيقة بالاتفاق ففهمناها أي الحكومة سليمان وعلمناه القضية قال فيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان لأن الغنم رعت الزرع بلا رع ليلا فتحاكم إلى داود فحكم لصاحب الزرع بالغنم قال سليمان غير هذا أرفق بهما وكان سنه إحدى عشرة سنة فعزم عليه داود بالأبوة والنبوة لا يحكمن بينهما فدفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها وإلى صاحب الغنم الحرف يصلحه فإذا عادك حال حين هلك تراد فقال له القضاء ما قضيت هذا كان في شريعتهم وأما في شريعتنا فما افسدته البهائم يستطرد الذكر إيه حكم مسألة الثقي؟ قال فما افسدته البهائم من الزرع والشجر وغيرهما نهارا بلا راع فلا ضمان على ربها عند مالك والشفعي وأحمد وما افسدته ليلا ففيه الضمان عند عندهم انفرطوا إلا فلا لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح وعند أبي حنيفة لا ضمان في ذلك في ليل ولا نهار إلا أن يكون معها سائق أو قائد إلا أن ترسل عمذا واختلفوا فيما أتلفت من الأنفس والأموال سوى الزروع والثمار فقال مالك لا ضمان على ربها في ليل ولا نهار وقال الشافعي يضمن ما أتلفت من نفس ومال إذا كان معها ليلا أو نهارا فإن بالت أو راست بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة وأحمد إذا كانت في يد راكب أو سائق أو قائد فيضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطأها برجلها وقيد أحمد بما إذا كان قادرا على التصرف فيها ولا يضمن عندهما ما نفحت برجلها وقيد إذا أحمد, أحمد إذا لم يكبح ما كان ما هذه الزيادة اللي هو ذكرها النهام النسخة يعني قلق هنا يعني ممكن يكون قبل كده هذا مألوف في التحقيق هنا يعني ممكن يكون أصلا يكون في زيادات وضعها في غير يعني عمّا الموضع ده يعني يوضع عليه علامة السلفام وقيد أحمد بما إذا لم يكبحها أي يجد بها زيادة على المعتاد أو يضربها على وجهها ولا يضمن عندهم ما جنت بذن بها والله أعلم قال وكان حكم داود وسليمان عليهما السلام بوحي عند بعض ومنع ومنع الأنبياء من الاجتهاد لاكتفائهم بالوحي كان حكم سليمان ناسخا لحكم داود بجهاد عند بعض ليدركوا فضيلة المجتهدين وجوز الخطأ عليهم لأن المجتهد لا يقدر على إثبات الحق في كل حدثة وأما العلماء فلهم الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنة وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم وتقدم ذكر مذاهب إما في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا وحكم المجتهدين بعده في سورة التوبة عند ذكر قصة حنين ومما يوضح أن داود وسليمان كان على صواب قوله وكلا يعني داود وسليمان آتيناه حكما وعلما قال الفهم في القضاء والنبوة قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا أو لرأيت الحكام قد هلكوا ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده وسخرنا مع داود الجبال يسبحن قال يقدسنا الله تعالى معه والطير عطفا على الجبال وكنا سائلين قادرين على المذكور من التسبيح والتفهيم وكان داود يفهم تسبيح الحجر والشجر وكانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير وعلمناه صنعة لبوس قال دروع لكم واللبوس في اللغة اسم لكل ما يلبس في الأسلحة والمراد الدروع لأنها كانت من صفائح فهو أول من سردها وحلقها, وحلقها لتجتمع الخفة والحصانة لتحصنكم من بأسكم أي يحرزكم من الحرب طبعا أي يحرزكم تبقى هو بي هو بيقرأ إيه لي ليحصنكم أي يحرزكم من الحرب قرأ أبو جعفر وابن عمر وحفص عاصم بالتأي على الت على التأنيث يعني الصنعة لتحصنكم ورواه أبو بكر ورويس عن عقب بالنون لنحصنكم إلى الله تعالى لقوله وعلمناه وقرأ الباقون بالئ على التذكير ليحصنكم أي داود وتحتمل فيئ على التذكير أن تعود على على اللبوس وعلى منصف لبوس لكم ليحصنكم اللبوس من بأسكم فهل أنتم شاكرون النعمة عليكم خطاب لداود وأهل بيته وقيل لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمتي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريحة وهي هواء متحرك هو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القضي عليه ويظهر للحس بحركته وتذكر وتؤنه قرأ أبو جعفر الرياح بألف بعد الياء على الجمع والبقون بغير ألف على التوحيد عاصفة قوية تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها هي الشام فكانت تسير به وبجنده على البساط وكان عرضه فرسخا في فرسخ منسوج بادريسا ذا شيء من الحرير علمته له الجن حيث شاء ثم يعود من يومه إلى منزله وكان يقيل بمكان بينه, وبين بينه وبينه شهر ويبسي بآخر بينه وبينه شهر وكان يغدو من الياء فيقيل باستخل ثم يروح منها فيكون رواح بكابل وكان مقامه بتدمر بناها له الشياطين بالصفاح والعمد وألوان الرخام وكنا بكل شيء علمناه عالمينا بصحة التدبير فيه فنفعل مختلف حكمة ومن الشياطين أي وسخرنا منهم ما يغوصون له في البحر باستخراج الدر ونحوه ويعملون عملا دون ذلك أي سواه من الأعمال وكنا لهم حافظين لألا يعصوه ولألا يفسدوا عملهم لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره سنتوقف هنا نكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع عن عملا متقبلة. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك